take mola le shi aitak farhana boli tak mola le shi aitak farhana ابن الحسن جنا احنا انصارف ان مولانا الحسين صيحه الف مبارك هلا يا صوت العديل الجنين اختارك رجلي كلها مو بالام طلعتك وانوارك اهلا باشرف وليد مولدك لشي عايد اهلا باشرف وليد مولدك لشي عايد كل هم مولدك مهدينا sahki elham bina mawlidak mahdina mawlidak mawlana shi'at farhana mawlidak mawlana shi'at farhana aydou نكلتناش يدك ذيك تفرح الوليد على الموعد يا محمد نليمان شرفتنا مولدك يا محمد نليمان شرفتنا مولدك سنيننا وكل العمر اشمعك تن مولدك سنيننا وكل العمر نفرح بميلادك ونهني اجدادك نفرح بميلادك ونهني اجدادك زحت متلقي ولدك مهني بلحن وليد جدك عليم من القلب نهديها وطما خير النساء بجيتك نهنيها جيت يا ابن الطاهرين جروحنا نشفيها نهني بك الحسنين يا نهني بك الحسنين يا وليد الثقلين شوق منتظرينه مولدك مهدينا شوق منتظرينه مولدك مهدينا سيدي المنتظر وعدني الواحد احد ان وعد بيه البشائر بيدك الدم والجروح نورك بكحل النظار نورك القهر نزل شارع الناس وامل نورك الطهر نزل شارع الناس وامل مرهم ويشفينا ولدك مهدينا مولدك سود جابتك يا محمد يا شيباري صوبي يالبيك عنا ينزاح الهمي باچر بيوم الظهور نور وجهك من يزيح عن ارضك جاره الملك قد استعادي سود جابتك يا محمد يا ارسم خيال فيك عن نزاح الحيم بطير بيامو ظهور نور وجهك منين يزيح عن ارضك الجار اللي قصوا ادي الصلاه وسلام على اسمك يا ايمان الصلاه وسلام على اسمك يا ايمان جمع صباح لينا جنا اصبح هنا مولدك مهدي مهدينه ها بيدو مولدك مهدينه بيدو مع مولدك مهدينه اسمع صوت جابتك يا محمد يا شبي فارس وغيال بك عنا ينزاح الهمي باشر بيوم الظهور نور وجهك منيه يزيح على الارض صعادي صعب سود يا محمد يا شيخ عن نزاح الحيمه بتربيام ظهور نو اجاك من الصلاة والسلام على اسمك على اسمك يا ايمان جنى اصبح لي انا مولدك